حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافي حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافي حصان وزان بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواثل حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي والمكرمات الفواضل حليلة خير الناسين الناس لدي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حين من لؤيب غالب كرام المساعي مجدها غير زائل حصان رزال ما تزن بريده وترفيه غرته من لحوم الغواتل مهلبات قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل فإن كنت قاد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إلي أناملي عصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواتر وإن الذي قد قيل ليس بلا إطن ليس بلا إطن بهذا الدهر بل قول امرئ إن حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغواثل فكيف هودي ما حيت ونصرتي لآل نبي الله زين المحافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل له رتاب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاولين حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواثل رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل عصان وزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل أصان رزان, رزان ما تتن بريبة وتصبح غرثا من لحوم